116. خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 117. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 118. ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد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 هذا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعت القيا في جهنم كل كفار عنيد من لا للخير معتد مريد الذي جعل ما الله اله اخر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 وَمِنَ الَّن فَسَِّح هو أَدب وَسيود وَتَمع يَوم يُونادِ المُنادِ مِ م كان قرب يَوْمَا ييسعون الصيحَةَ بالِالحَِّذك يَوم الخوج إِا نحْنُ نحي وَُميتُ وَإلين يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نَحْنُ أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين